ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقَالُوا إِنَّمَا سُكْرَةَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُونَ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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كنون.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 وصلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنوم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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُرٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال ها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 ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى امام دعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم